ve jäl-n-nahar maşa, vb-ni-n fauq-kum sbağa şıda dam,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 فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا اللابثين فيها أحقابا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 تقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا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 La yteklemun illa man azin luhu R Rahmanu ve قال صلاة ذلك اليوم الحق فمن شاء